Wow, wow. وخذ بيدك ضفا به ولا تحنس إنا وجدناه صاغرا نعم العلم وَالْقُرَّ عِبَادَنَا ван <try> تحسن لهم امر ابرئ إن هذا لرزقنا ما له جاءنا ما هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار तो